ينتقل المايكروفون مرة أخرى إلى جامع الإمام الأعظم، فالى هنا. أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله. اتحدث إليكم ثانية من جامع الإمام الأعظم، وسنستمع في هذه المرة إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات. يرتلها علينا المقرأ الشيخ ابو العنين شعيشع سيداتي وسادتي ارى في هذه القاعة المباركة ازدحاما شديدا وشديدا جدا كما ارى المقرأ الشيخ ابو العنين شعيشع بعد قليل ايها السادة سنتشرح بالاستماع الى تلاوة القرآن الكريم يشاهد ايها الساده ايضا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ويجلس بجانبه المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الجمهور يتوافد بكثرة الى هذه القرآن الكثرة القرآن الكريم الشيخ ابو العين شعيشع يجدز على المنبر استعدادا للبدء بالتلاوة المباركة